تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبذئ ويعيد وهو الغفور الوعد ذو العرش المجيد فعال لما يريد.